كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محي. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ أمسّته لا يقول أن هذا لي لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمته ولأرجعت إلى ربي إن لي عدله للحسناء Falanunab'i anna al-lazine kafaru bima'a amilu Wa lanudhiqan'na hum min arzabin ghaliir Wa iza an'amna ala al أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم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 أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مذية من لقاء ربهم ألا إن بكل شيء محيط